إ رَبَّكَ يَبَسُوطُ الرزقَمَْه شَاء وَيَقَدِد إِهُ كانَانَ بعبادِهِ خَبير بَْصير وَلَا تَقُتُل أَلادَكُمُ خَشْيَةَ إملَاقٍ نَّحنُ نَ رزُقُهُم وَإّكُمْ إِ قَد لَهُم كانَان خطُ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 ذلِك خَرُ وَأَحْسَنُ تَويلا وَلَا تَقُفُ مَا لَْسَ لك بِهِ عِلْمْ إِ السَّمع وَالبَصرَ وَْفُ آادَ كُّ أُولائِكَ كانَان عَنْهُ مَسْؤُول وَلَا تَمش فِي الأرمْ بِمَحَا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها